والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار غالبين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أبدا لهم وندخلهم ظلا ضليلا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم